بسم الإله الحق نبدأ حفلنا فله المحامد كلها وله الثناء ثم الصلاة على النبي المصطفى مع آله الأطهار ما ليل انتجا بسم الإله الحق نبدأ حفلنا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 وريم أيضا قد أتمت حفظها بارك لها يا رب يرفع شأنها ودال يا بنت الكريم محمد حوت الكتاب بصدرها يا سعداء نحن اجتمعنا كي نكرم جهده ولهم من الرحمن أجرا وافرا ولهم من الرحمن أجرا وافرا